أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Kalla لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ بِسْمِ اللَّهِ Bismillahirrahmanirrahim Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bis ويل لكل مزت المزه الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لا ينبدن في الحطمة وما أثرك من الحطمة نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم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 Best cyber,'em Christiansen af h extraction mould og en architectural indsystem, og jeg ble, musselet men فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَذْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْصَارُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا ولا أنتم عابلون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح وَاىتَنَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ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 من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله Binas bin Nas, Malikin Nas, Illahin Nas, behi sharr al ladi fi sudur nas, bin al jannah صدق الله العظيم